الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله البر الودود محب التائبين وضاصة اليدين بالجود له الحمد ملء السماء وملء الأرض وعلى امتداد زمن الخلود وصلاة رب وسلامه على ذي القلب الطهور نبرس الحق وينبع النور وعلى آله وعطرته اصحاب الأفئدة السليمة والقيم المستقمة وعلى من يستنى بهداهم واقتفى أثرهم الى يوم الدين والجزاء مبعد اخوتي احباب رسول الله افضينا بحمد الله تبارك وتعالى الى باب جديد من ضمن المنظومة المباركة واليوم سنتحدث بحول الله تبارك وتعالى عما يتعلق بالامامة وشروط الامام وما يجب فيه على وجه الصحة وما يجب فيه على وجه الكمال وما يكره ان يرافقه وما يستحيل أن يكون في الإمام الا غير ذلك يعني ما يجب له هو يجب عليه الله <تصفيق> تعالى <تصفيق> شرط الامام ذكر مكلف شرط الامام ذكر بذكر شروط الإمام و وجب كما نبهتوا إلى أن شروط الإمام أو الإمامة على شرطين شروط صحة وشروط كمال كين الشروط لهي له شروط صحة وكين شروط لهي شروط كمال معلال شروط صحة هي الشروط التي إذن عدمت في الإمام لا تصح الصلاة خلفه وشروط كمال هي الشروط التي يجب أن يحصلها الإمام ليكون لتكون إمامته كاملة فإلا من لم... عدمت فيه فالصلاة خلفه صحيحة ولكن فيها نقص هذا هو المفهوم فيها نقص. فإما أن تكون على سبيل الكراها وإما أن تكون على سبيل الترغيم فقال شرط الإمام شرط الإمام أي من هذا الشرط أن يكون الامام ذكرا فلا يصح الصلاة خلف المرأة يعني لا يصح صلاة الرجال خلف النساء لا يصح أن تأم المرأة الرجال أعلاج لأن الجماعة جماعة وجبة على الرجال دون النساء نتحدث عن جماعة الجمعة قالوا الجماعة في الجمعة وجبة على من توفرت فيهم شروط وسنة في غير الجمعة معنى سنة مؤكدة مرغب فيها أن يصلي الرجل في الجماعة سائر الصلوات <تصفيق> هذا على قول لكن قول أشد يقول هي واجبة على غير المعذور إلا من كان له عذر قاهر وإلا لا صلاة لرجار المسجد إلا في المسجد واحد أحد المسجد, وما المسجد قال صلاةه في نظر يقول لا صلاة لرجار المسجد إلا في المسجد طبع. إلا إذا كان عنده عذر قاهر كمراضين أو شغلين شغله او مريض في بيته يهتم به أو صبي صغير لم يجد أمه إلى غير ذلك يعني كين أعضار شرعية للإسلام راه دينه يسر ماشي دينه يسر شي يقول لك اسمح في شي حاجة اللي يكون عندها ضرار وتتحقل وتتحقل مزيد وتمشي وتقع في مات ولا تدر شعلت فيها إلى غير ذلك أنا نحن إذا ما كانش معذور لكن الجماعة في الجمعات واجبة طيب هل تصح الجماعة خلف العبد لا تصح الجماعة خلف العبد في غير الجمعة لماذا لا تصح خلف العبد لأن العبد لا تجب في حقي الجمعة وبالتالي لا يصلي النا إماما بالناس إلا من وجبت في حقي الجمعة إن هذا سقط عنه إذا لم يصلي شيء عليه مثال واحد صلى صلى آآ آآ الظهر وجاء واحد أخير ويصلي الظهر قال له نصلي معايا الجماعه باش تصدق عليا كما في الحديث من الذي سيؤم الاخر الذي فاته ام صلاه او الذي باغي يصلي بقي ما صلاش شكونا يصلي امام بالاخو يصلي امام اللي ما صلاش اما ياخذ لا تصح امامته لانه ما بقاتش عليه واجبه ولا يصلي هو بنيه النافله وتحصيلي الجماعه فالان إذا كان شي واحد ادى صلاته وجا شي واحد جاوا شي ناس وقالوا بنا نفس الصلاه التي صلاها لا تصح منه الآن صارت لا تصح إمامة من قضى أي الذي صلى هذا الفرض لا تصح إمامته بالنسبة هذا الفرض لا لأنه سقطت عنه ولا تجيب في حقه بأدائها لأنه أدها الآن المرأة لا تجب في حقها لا جمعة ولا جماعة إلا إذا إضغت يوجات تواعية ما تجزئها وبالعند أجر لكن وش ملزمة بأن تصليها في المسجد لا ليست ملزمة من قبل الشرع فربنا تبارك وتعالى يستر لهن ويرحمهن ما يشغلهن عن ذلك وبالتالي امامتها بالرجال لا تصح من قبل اولا ثم لا تصح وقد ورد حديث عن جابر بن عبد الله لا لا, لا, لا تصلي ان رجل بامراه والحديث فيه في سنده راوينه ضعفا يعني هذا رغم أن القضية صحيحة أنه لا يجوز لمرأة أن تأم رجلان ولكن استشهاد بهذا الحديث فيه ضعف نقول الاستشهاد بالحديث الذي هو أوثق هو ما استشهد به الفقهاء من دفع هذا هو قولنا بسعه السلام لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة وهناك أحاديث أخرى تنص. على أنه لا ينبغي للمرأة أن تأمة الرجال <تصفيق> أولا ما رخصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من النساء في زمنه بأن تصلي بالرجال مطلقا ولم يثبت في زمن رسول الله ولا في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين أن مرأة أمة الرجال مطلقا وبالتالي صار هذا التواتر في الفعل دليل النفي يعني دليل عدم الجواز أي عدم جواز أن تأم المرأة الرجال إلا في بعض المسائل مثلا هل يجوز المرأة أن تأم زوجها وأولادها إذا كانت قارئة في النوافل ليس في الفرائض هذا فيه أقوال بين أهل العلم وعندي أنه يجوز إن شاء الله أن تأم المرأة أبناءها الصغار وزوجها على وجه النفل فقط زوجها على وجه الاستئناسا يعني ليؤنسها إذا كانت أقرأ منه وقارئة لكن أنت أمه في الفرض فهذا ما لا ينبغي فإذا كان الرجل جاهلا بأحكام الصلاة جائلا بالقراءة وامرأته من القارئات القانتات فحضر وقت الصلاة ولم يجد من يأمهم قال كل واحد يصلي, يصلي وحده لماذا؟ لأن المرأة إذا بلغت مرتبة الاجتهاد فهي حجة على نفسها وليس على غيرها الرجل إذا بلغ مرتبة الاجتهاد هو حجة على غيره معنى يجب أن يقتدي به من يثق به أما المرأة إذا بلغت مبلغ الاجتهاد أصبحت حجة على نفسها فلاها الحق في أن لا تصلي خلف زوجها سلاة الفارضة إذا عدمت فيه شروط الصحة مثلا كأن يكون لحانا في الفاتحات وفي القرآن كل إلى غير ذلك مما تنرى فلذلك تصلي وحدها ويصلي وحده ثم إذا أرى تصلي به النقل على قول من أجاز ذلك وهذا إن شاء الله ليس شأن يعني باش ندخلوه في ذلك القول هو أن نقول أن الشرط شرط الإمامي أن يكون ذكرا ولا يجوز الأنثى أنت أم الناس وعش تصلي بالناس معنا يقول أراد جمع فلاني عندهم مراكة تصلي بالناس أنا إمامة هذا لا يجوز مطلقا في الشرع ولم يثبت بإجماع يعني إجماع أهل القبلة أن المرأة لا يجوز لها أن تأم الرجال والإمامة نعون من الولاية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفلح قوم ولو أمرهم أمرأة والأمر الأكبر الذي يحطات من توليه فيه هو أمر الصلاة إمامة الصلاة أجسمى للإمامة الصغرى لكن إمامة الصغرى في النفس كبرى عند الله تعالى إمامة الصغرى قد تصح الإمامة الكبرى بما تصح به الإمامة الصغرى لأن الإمام الصغرى اللي هي إمامة الصلاة إمام الصغرى يراعى فيها حق الله تبارك وتعالى فمن جانب أن المرأة لا يجوز في حقها صلاة الجماعة فلا لا يرخص لا، لا لها أن تأم الرجال مطلقا إذن شرط الإمام أن يكون ذكره شرط الإمام ذكره مكلف مكلف يعني أن يكون قد بلغ سنة كليفة فلا تصحوا إمامة الصبي الصغير لا تصح مطلقا إمامة الصبي الصغير وأجازها مالك رحمه الله في النفل يعني أجاز أن يؤم الصبي الرجال في النافلة هذا الإمام مالك أجازها أجاز أن يصل بها في النافلة أما في غير الفارضة لا يجز مطلقا ما لم يبلغ في التكليف معناه إذا كان صبي صغير لم يحتلم لم يبلغ الحلوم ولم يبلغ العقل أي مرتبة التكليف والتكليف يكون إما بالاحتلال وإما ببلوغ ثمانية عشرة حولا كاملا يعني سنة كاملة من السنوات القمرية وليس الشمسية إذا لم يظهر فيه الحلم معنى الصبي لم يحتلم ولم ينبت له شعر حتى وصلت ثمانتشر سنة فإذا وصل ثمانية عشر ولم يظهر فيه شيء من هذه العلامات فقد بلغ سنة التكليف يعني بلوغ سنة تكليف بيثت أشياء إما بخروج المني أو بنبات الشعر على الآن أو باستكمال ثمانية عشرة سنة كاملة من, من, من العبد القمر وليس من عبد الشمس بحول الله تبارك وتعالى فإذا لم يبلغ الصبي سنة تكليف لا يجوز أن يأم الناس وإذا أما هم لا تصح صلاتهم لا تصح صلاتهم في الفريضة خلف الصبي الذي لم يحتلل شرط الإمام ذكر المكلفون آتم بالأركان وحكما يحرفون آتم بالأركان بمعنى يستطيع أن يأتي بالأركان من قيام وقراءة معنى القيام فلا الذي هو مقعد الرجل المقعد إذا أما الناس لا يستطيع القيام فالنسل الذين يأمهم يجب أن يصلوا خلفه جلوسا كما قال نبص عسلام فإذا صل جالسا فصلوا جلوسا هذه في حالة ما إذا كان ما هو الأقراء وهو الأعلام وهو كذا أما إذا لم يكن شيء من ذلك فلا يجوز أن يأم الأعراج الصحاح إلا في وجهه إلا, في وجه. إلا إذا كان ذات قوى وذات علم وذات فقه أما إذا توف هذا إن شاء الله يرجع إذا كان أعراجا لأن القيام لا الناس المغير يشوفه اللور وبقيك يتعلم وغير يشوفه وقف ديك, ديك الطريقة وإذا ما عرفوش بأنه أعراج أو الغير ذلك قد يقتدون به وقد يخرجون عن أداء أركاني الصلاة هذا على أصل او الغير الفصيح في الفاتحات يعني كي قرام عرشي القرية دياله كده لم يأتي بالأركان إذن الإمام يجب مشترطه فيه أن يأتي بالأركاني أن يستطيع أن يأتي بجميع أركان الصلاة ثم قال وحكما يعرفه وأن يكون عارفا بأحكام الصلاة كلها فلا تصح إمامة من يجهل ذلك كله لا تصح إمامة من يجهل ذلك واحد ما عارف دخل كي يطلب الناس وما عارف إذا انتقضوا من نولوده ما عارف تشي حاجة ما عارف إذا اختف صلاة كيفاش يرقح ما عارف تشي حاجة يعني بقى هيدا هذا لا تصحه إمامته لأنه إذا أصل شي حاجة ما مي... يعرف كيف يسل لك ذلك وبالتالي إذا لم يكون الإمام يعرف إذا لم يكون الإمام يعرف هذه الأحكام ويستطيع تطبيق الأركان فلا يقدمه ولا يتقدم وإن قدموه غشي واحد صلي بينه وعرف رأسه زرق يعني ممسح فإذا لم يجدوه تكاقل وحد يصلي بوحده يتهنه علاش حتى لا يرتبط أحد به إثم ان واحد يتقلد بالناس و هو ما عارفش شنو آآ آآ شنو غير دير. هذا راه يحمل على ظهره جمرا هذا خطر جدا أن الإمام عنده ضواضي عنده شروط إلى غير ذلك شرط الإمام ذكر المكلف آتم بالأركان وحكما يعرفه وغير ذي فسق ولحن واقتداء وغير ذي فسق يعني يشترط في الإمام أن لا يشتهر بفسق معين إما أن يكون فسق اعتقاد أو أن يكون فسق فسقا أركاد فسق اعتقاد أن يكون تكون عقيدة أفيا فسق عقيدة الروافيد والشعاء والقدرياء والدهرياء والمرئاء وغير ذلك من الذين يصرحون بهذا وأن يكون فاسقا فسقا عيناً ظاهراً كأن يكون هذا الإمام يطعطى شرب الدخان أو شرب الخمر أو معروف بأنه يزني أو معروف بأنه إلى غير ذلك هذا من مشهور الفسق الذي يبطل الإمامة خلف الإمام مطلقاً يعني أن لا يكون ذا فسقي ظاهر جاهر مش فقط وحد نواوضاً فيه كده لا أن يكون جاهراً بهذا الفسقي يعني جاهر كنا نشوفه الناس هذا كيكمي كيف ملقار رعادي فوقي جيس الله بنفسق لا هذا فسق مأفون وبالتالي لا تجوز إمامة إمام ظاهر الفسق قال غير الفسق ولحم وأن لا يكون لحانا في الفاتحة او في غير الفاتحة المالكية تشدد وقالوا لا تجوز إمامة الرجل الذي يلحان في القرآن كله وبقيت فوقها قالوا لا اللحن في الفاتحة فإن لحن في غير الفاتحة لا بأس يعني المهم أنه الفاتحة ما ينحن شي فيها واللحن على شقين لحن جالي ولحن خفي اللي قالوا اللحن الذي يبطل صحة الإمامة هو اللحن الجالي مش اللحن الخفي والإمام مالك تشدد قال اللحن الخفي والجالي معا ذلك الإمام مالك يقول يتقدم الأفقه عن الأقراء لكن في تصورها أنهم كلاهما يعرفان هذا القارئ يعرف من الفقهين وهذا الفقيه يعرف من القراءات لذلك سيدنا امام مالك وسيدنا الامام نافع كانوا في مره يعني في زمن واحد وكانوا في مسجد واحد ومسجد رسول الله, الله وفي مدينة واحده مدينه النبي صلى مالك كان أفقه من الامام نافع والامام نافع كان أقرأ من الامام مالك لكن الامام مالك كان قارئا بالقران واخذ القراءه من الامام نافع والامام نافع كان فقيها أخذ الفقه من الامام مالك الا أن هذا اشتهر بالفقه وهذا اشتهر بالقراءات فإذا حضر الإمام مالك وإمام نافع كانوا يقدموا الإمام مالك لفقهه مشي يقدمه هو جاهل بأصول قراءة أما إذا كان جاهلا بأصول القراءة فليتقدم وإن كان عنده فقه وإن كان عنده فقه لأنه سيظهر لحنه في قراءته مما سيزري به وبالفقهاء من بعضه مطلقا قال وغير ذي لحن قلنا هنا يحن يغضي نمشي على قول الأسهل وهو اللحن الجلي اللحن الجلي كان يقلب شكل الكلمات بحال شي واحد قرا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يعني قرأها مالك يوم الدين هو قراها مالك يوم الدين فهذا نحن الجلي يعني اخرج مقصود الايه يعني, يعني ما عارفش كيفاش يشكل او ابدل الحرفه بالحرف بحال مالك قراها مايك بزاف الناس تخرج هيدا او ان ينطق الضاد كما قال امام مالك وعد التددد قال ما متنقض ضاد ظا لا تصح ص ايمامته غير المغذوب عليهم ولا الضالين ادا لحن جلي جدا اش لان الضاد غير الضاد اذا الغض عفوا لذلك صاحب الواضحه في تجويد الفاتحه تقول تقول هو وان يقلب الضاء ظا وان الضاد ظا او, أو لاما مشددا وقد جوزت لعاجز حال ضمن وجه مبعاد يقول كإن النسل عندهم عجز في إخراج الضاضي من مخارجها كما ينبغي فأكميلها الضاء وضربوا مثلا بالمغاربة قال المغاربة يصعب عليهم أخراج الضاضي دائما يمنوا بين الضاء فالإمام صاحب الواضحة هو الإمام برهام الدين جعباري قال جوزت لعاجز حال أمام عاجزها وقالوا على هذه وجه مبعد يعني وجه بعيد إلا أن الامام السمانودي غفر الله له طال في عمره في صاحب السمانودي تقول ومن ومن خشي أن تصرط عليه فليخففها معناه يجوز يجوز أن ينطق بها كمضاء وليس كمضاء خاصة لما تتكون ساكنة يعني هذا الضاد وهلو مجرى يعني الإمام الذي لا يتقن قراءة الفاتحة حتى يخليها من اللحن لا تصح الصلاة خلفه مطلقا لا تصح الصلاة خلفه مطلقا هذه يقول فقهة كامل والإمام ملك يتشدد ويقول من لحن في الفاتحة وما خلفها من القرآن لا تصحه الصلاة إمام تصح غير مالك تخفوا شوية قالوا غير فاتحة الإمام مالكي يتشدد وخوص مؤتاء من المالكية من أهل أندلس تشددوا في هذا لأنهم رأوا أن وجوب قراءة الفاتحة كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم أصل في الركنية فصار أن اللحن من الشروط مما يجب أن لا يكون عند الإمام وهو أن يقرأ القرآن على غير وجهه أو على غير مخرجهه أو أن يأتي بالغنة أو أن يأتي بإطارة في غير مدين كما قال الإمام السخاوي في نونية المحاذير قال لا تحتي لا تحتي بيت مدا مدى مفرطة ولا مدى ما لمدى له لواني لكن بزد فقها يدخل المحراب وبقي يغني وصحابه هذا هو تجويد لا تجويد وخير تغني شيء تجويد هو أم كما قال سيدنا الإمام علي رضي الله تعالى عنه أرضاه قال تجويد الحروف ومعرفة الوقوف معنى أن تتقن المخارج وتعرف فين غير وفين غير تنتهي إذا وقفت نعم ما توقف واش غير تدمت ما ولا ترجع يعني هذا ما اسمه الإمام الشاطبي بالفصاحة فصاحة وهو من يعرف الربت بين الآيات وبين الصور نعم قال ووصلك ووصلك للصورتين فصاحة يعني أشار بها الفأل حمزة ولكن دل على أن من استطاع أن يصل بينهما ذو البسمالة تعرف نوقفه من يتبدأ يقول هذه فصاحة يقول وبسمالة بين الصورتين بسنة رجال نموها درية وتحمل ووصلك بين الصورتين فصاحة وصل وسكتا كل جلاياه حصل ذكر ذلك الأوجوه الثلاثة والبسمالة مع السكت قال وبسمالة بين الصورتين ومن جاء بالبسمالة بين الصورتين سواء في, في قراءة داخل الصلاة أو خارج الصلاة أو ما تنقرأ الحزم مثلا لما تنتهي من الصورة سنتهي من الصورة أخرى ولم يكن له قفؤن أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق فجئنا بالبسمالات بين هاتين الصورتين قالوا بسمالة بين الصورتين بسنتين البع لقالون قالون عن نافع يأتي بالبسمالة رجال رأى للكسائي الكسائي يأتي بالبسمالة نموها عاصم بن بن نجود درية ابن عامر الشامي هدو, هدو هما الذين يأتون بالبسمالة بين الصورتين رجال نموها درية وتحمل ثم قال ووصلك بين الصورتين فصاحة أي الذي يصل بين الصورتين دون بسمالة ولكن يصل لما يقف يقر ولم يَكُلْ لَهُ كُفُ أَنَا حَدٌ قُلْ برب بِرَبِّ من مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ هذا حمزة أشار إلي بالفاء حمزة بن حبيب الزيات الكوفي يقرأ هكذا يعني ما تجيبش بسم ولكن يصل دون أن يقف على آخر الصورة الأولى قال وَوْصْلُكَ بين الصُورَةً يَفَصَاحَةٌ ثم قال وَصِلْ وَسْكُتَنْ كلا جلاياه حصل معناها الوصل ما مع عثكت لأن الواو ماشي أو يسكتن قال واصل وسكتن كلا جلاياه حصل أبو عمر البصري والجيم لي ورش عن نافع ثم أبو عمر البصري ثم الكاف عبد الله بن كثير المكي الكاف أدح كناثري لعبد الله عبد الله بن كثير المكي أيضا فقال في اجتمع القراء ثم تفرق نافع نافع ابو اللي عنده وجهين وجه لقالون ووجه لورش فأصبح نحن يا ورش نجيبها الوصول مع السكت ولم يكن له كف أنا قل عوذ برب الفلق هدى وجه وهو وجه السكت وكين وجه الوصول ولم يكن له كف أنا قل هو الله أحد هدى أو قل عوذ بفلق هذا وجه الوصل وهنا ينمق وصل وسكتان معناه أراه بالوجه الأوجه بالتساوي ما فيش وجه مختار احنا الفقه دياننا ما كي جودك الأوجه الدوارش تقرأ ولم يكن له كف أنا حاد قل أعوذ برب الفلاق ولم يكن له كف أنا حاد قل أعوذ برب الفلاق ولم يكن له كف أنا حاد ما أنزل الله بهذا من السلطة هي إلا بدعة ابتدعها أجدادنا غفر الله لنا ولهم وليس لهم سند صحيح إلى القراء ثبت أنهم فعل ذلك مطلقا أبدا وإنما أمر إلى ذلك المهدي بن تومارت والمهدي بن تومارت تعرفون فسقه وما فسقه في العقيدة ما كان يعتقل وماذا فعل مش أحفر القبور وقدر فيهم الناس تحت منهم وقالوا أكلموا الموتى فجاء إلى أصحابه وتقول لهم يا أهل القبور قال أنت ولينا وخليفة رسولنا وكذا يا خيري حتى تتقوا الناس وصفتهم بحالهم وقال لهم هادوكم ساختلي في القبر وقال لهم قتلهم كم دين وقال لهم ثم في الردم ثم تجعون ده المهدي بن تمر المهدي بن تمر تولي ده المشاكل كم له معروفة في التاريخ وبالتالي الإنسان بغير تتعلم مع كتاب الله تبارك وتعالى أشخص يدير خاص يعرف السند الصحيح الذي يصله بالقراء الجهابذة الإمام الشاطبي إذا قريت هذا وصيل وسكوتان كل إنجلي على الصلاة جميع الشروح الذي الإمام صفاقصي ولكن كنز المعاني ولا السخاوي ولا غير ذلك ما تلقوش هذا الوجه اللي جابوا به المغاربة من عفن على ماذا يستندون ليحتجوا ببدعتهم هذه ولا يغلقوا أبدا إن شاء الله نعم وغير ذي فسقين ولحن واقتداء نعم وغير ذي فسقين ولحن يعني لا يكون. فاسقا وان لا يكون الحان قد يتكمل واقتداء واقتداء في جمعة حر مقيم عدادا نعم قال واقتداء هذا الاصل فيه واقتداء ان يكون آه آه آه الامام ممن يقتدى به اي في الفضل وغير ذلك والاخلاق وغير ذلك وهذا في التسعة ان شاء الله سنرجع اليه ثم انتهى الان من ذكر شروط آه آه الامامة في الجماعة يعني شروط الامام في الجماعه ثم قال وجمعه قال ويزاد على شروط الإمام في الجمعه هذه الشروط اللي ذكرنا ثم الشروط التي التي ستاتي جنق لو جمعه واقتذا في جمعه حر مقيم عددا نعم قال وفي الجمعه لا تجوز امامه العبد ان يجب أن يكون حرا زيد والمقيم فلا تجوز إمامة المسافر بالمقيمين في الجمعة وليس في الجماعة <تصفيق> عدد. نعم وهذا في النسبة للحاضر العدد نعم <تصفيق> نسمى كفرسخة عدد تقول الذي،, الذي يسكن في خيام بعيدة عن الجماعة بفرسخ أو ثلاث فرسخ فأكثر هذا <تصفيق> جائز في حقي الجمعة ولكن هل إذا جاء وصل الله بالنسبة وليس مسافرا وصل الله يعني لا, لا تجوزه ويكره الثلاث والقروف معه نعم ويكره الثلاث أيضا مما يكره قال هنا مما يكره أن يكون في الامام. هذا علاش, علاش يكره فيه حتى, حتى يدفع عنه قالت السوء فقط وإلا إذا كان الإمام مصوفا بهذه الصفات اللي غنذكره ده بقى. إذا صليت خلفه صحى صلاتك مطلقا قالوا صحى صلاتك مع كره علاش لأن الإمام هنا الأوصاف المكرهة مشي أوصف يفعلها وبحال فسق الفسق هذا معروف بأنه هو من يتعمد فعل الفسق مما هو لا يجل من الشرع لكن الثلاث وش هو كديره بالزد لا الثلاث هذا مارض طره يفعله يقول فيدفعهم عنه قال تسسو أدل لا ثم مظمة أن لا يكون الإماء على طهر لأنه فيه استرسال خروج الخبث على الاستمرار في ذلك كارهوه والثلاث يتعرفون الحكم ديالو الثلاث هو شي واحد تتكون فيه برودة كبير. تكون فيه برودة يكون عنده مرض ديال الكلاوي ولا بحال, بحال شكل ولا بروستاتا يقول الإنسان يبقى البول يتقطر منه يعني يقول خمسة دقاء يقول تقيقاء كل كذا يتقطر و يخرج منه قطرات من البول يقول واش غادي يتوضأ قال هذا يتوضأ لكل صلاة لماذا تجي الصلاة؟ ستقرض الصلاة يمشي توضاء ويجي يصلي بالناس وإن أحس بقطارات الثلاث تنزيل يكمل الصلاة ماشي مشكي لأن مرض مستمر هذا مرض مستمر إذا كان السلس مستمر يعني يجيلو في, في كل خطرة في كل خطرة ما يمكنش كل مرة يقطع الصلاة ويمشي شي واحد كان عنا سميته كان يسميه محمد جهنم مسكن كان شوية مقتلع جاء توضاء وجي يصلي وادخل الجماعة وصبه السلاث هو يخرج عاود مش يتود ده ودخل عاود سراء الثلاث عاود عشرات المرة توقف قلم واشو المجهد جهنما كيتود كي كي ده يعني يقول لنا دخل دخل جميعا يقول رحمة الله عليه فكان هذا الثلاث هاد, هاد إذا كان في, الم في المأموم يعني في الرز العادي صلى الله خلف الناس يعني يصلي به والإمام إذا كان فيه سلاسون يعني فيه كراهة شديدة أن يصلي في سلس أن يصلي والبول يقتر منه الناس خلف أو يصل فقد يشمون منه رائحة وقد يعلمون منه ذلك فتكثر فيه قالات السوء نعم. والقروح والإمام إذا كانت فيه قروح كثيرة قروح كثيرة مما يستبشع أن يراه الناس وهو في محل القدوة إنما مما, مما يسن الإمام أن يكون جميل الهندام والهيئة وطيب الرائحة إلى غير ذلك فإذا جاءت فيه القروح قال لا يعتزل الإمامة حتى إن شاء الله تفرى قروحه قروحه إما أن تكون الجروح إما البثور التي تتفجر في كل لحظات ويخرج من الدم وقد يكون الدم بالثياب إلى غير ذلك نعم. ويكره السلس والقروح مع باد لغيرهم ومن يكره مع باد لغيرهم قال من جاء من البادية يكره أن يأم من هم في المدينة لكن هذه في زمن القديم أما الآن هناك من جاء من المدينة او لا ممن هو في البادي اتقل بات انا يأمني واحد بالمدينة مسكين على الفطرة يأمني شي واحد كي نعس في البولفار وكيفق في البولفار يعني هذا المفهوم اما في زمينة <تصفيق> اصلم كانوا الناس دي البوادي كان فيهم غلظة وجفاء وكذا قال والامامات بنية العرحنة ورق الناس الى غير ذلك فكره ان يأتي البادي لي الحاضر ان ياتي الباديل يامن حاضر هذا الكراهه مع وجود هذا العارض فإذا انتفى العارض ذهبت الكراهه ان شاء الله ولكن في حديث نعم مع بادين ومن يكره دع قال ومن يكره دع اي ويكره <تصفيق> امامه من كره الناس امامته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا تقبل لهم صلاه ولا ترتفع فوق رؤوسهم شبرا قال المفارق اا ذكر منهم قال والمتصارمان الاخوان المتصارمان واحد واحد متدرب مع خاه وذكر منهم قال ورجلون ان قوما وهم له كرهون وفي حديث ذكر وحديث اخر ذكر أشياء أخرى إن شاء الله في الأحد حينما نذكرها ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون ورجل أتى الصلاة ببارا حينما انتهت لكن حديث قبل من هذا نعم. ثلاثة لا تفع صلاةهم فوق رؤوسهم شبرا رجل أم قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها غضبان واخوان متصارما هذن ثلاثا لجد في أولية الحديث قال وامرأة باتت وذوجها عليها غضبان او عليها صاخر قال وراجلون اما قوما وهم له كارهون معنى حضر راجل يصلي بالناس وذلك الناس ما يبغيوش هذا الامام كريهوا الامامته هنا يتقل العلماء اي كراهة هذه اي كراهة هذه شمال الكراهة التي يدخل فيها الحديث اذا كان هذا الامام كرها بحق كرها بحق كما قال أهل العلمين أي وراجل أما قوم وهم له كارهون بحق إن الإمام ترميذي رحمة الله عليه يقول يقول هذا إذا كان الإمام فيه حق الكراها أما إذا لم يكن الإمام ظالما فالإثم على من كرهه فالإثم على كرهه وتصحص صلاة الإمام وتبطل صلاة من يكرهه فتصح صلاة الإمام وسبطل صلاة من يكرهه مثلا شيء إمام فيه بضعة أو قدخ فكره الناس أن يصنخسا ولكن هو قال هذا لا تضعي عنده عذر عنده معذر أنه مكره إذا بدى منه فسق أو لحن أو غير ذلك مما فيه عندنا من الله دليل هذا لا يلزمونه بأن لا يأمهم ولكن إذا أمهم راضعه أن يعلم أن صلاته غير مقبولة ولكن إذا هم صلوا خلفه وهم له كاره فصلاتهم مقبولة إلا أن يكونوا هم ظالمون بمعنى الإمام ليس ظالما فيه ظنة فقط فهذا ان شاء الله ابن الحادث قالوا إذا كري نعم وكالأشل وإمامة بلا نعم وكالأشل الأشل هو اليابس اليد إما من جرحين أو ذهبت عنه حركة أو قطع يده أو كذا قال هذا يكره أن يأم يا الناس لأن أفعال الصلاة لا تكون مكتملة في إتيانها كارفعي اليدين ووضعي إلى غير ذلك قال هذا ولكن إذا صل الأشل بهم صراتهم صحيحة هذا ما يكره وَكَلْ أَشَلِّ وَإِمَامَةٍ بِلَا رِدَاءً وَإِمَامَةٍ وهو رِدَاءً وَهُوَ أَنْ يأم الإمام الناس وهو ليس وَهُوَ لَيْسَ لَهُ رِدَاءً شنو هو الثوب الثاني الثوب الثاني كين الشعار وكين الدفار الدفار كاسمه الرداء إذن نفس عصم رغب الناس في الجمعة أن يتخذوا رداءا قال فكان نفس عصم يصلي الجمعة في ثوبين أبيضين في ثوبين أبيضين فكان عنده ثوب تحت ثم يجر عليه رداء وقد لازمه النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا صلى الإمام بغالي رداء صحة صلاته صلىت وصلوت ولكن هل يلزم بذلك قل لماذا بما راى الامام البخاري من ان عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما صلى قال صلى بالناس في رداء واحد في ثوب واحد ورداؤه معلق على المشجب المشجب وكانت واحد شي حاجه كتخرج من الحيط كيركبها شي شي خشبه كي يضعوا علها كي يحملوا ثياب قال صلى بالناس في ثوب واحد ورداؤه معلق على المشجاب فلما أنهى الصلاة جاءوا الناس قالوا أتصلي في ثوب واحد معنا أتصلي إماما في ثوب واحد يستنكرون قال نعم فعلت ذلك ليراني الجهال أمثالكم وأيكم كان له ثوبين على عهد رسول الله سكن فيكم كان عنده أثوبة في عهد رسول الله واش كم نسلت في عد رسولنا في ثوبين قالوا الله في ثوبين هل أنكر عليكم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصل أن من كمل السنة أن تصلي برداءين ولكن من ما يدفع إهانة لبعات أن يجوز لك أن تصلي في رداءين واحد بحول الله تبارك وتعالى إمامة بلا رداء بمسجد صلاة تجتلى الله خير. نعم كم والإمامة بلا رداء بمسجد صلاة تفتلا بين الأساطين نعم قال أيضا مما يكره ذكرها الثالثة تقريبا مما يكره في الصلاة هو الصلاة خلف أو بين السواري الأساطين بين السواري بين الساريتين هذا ليس للفرض نشير للفرض الواحد واحد فرض إذا صلى بين الساريتين لا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولكن الذي نقل في الجماعة هو أن لما امتقلنا من ما يكره في, ما يكره في المأمومين ها؟ مما يكره في المأمومين في مسجد نجد مما يكره في المأمومين الآن أن, أن يصلي الصف بين الساريتين وفي المسجد ساعة المسجد فيه وحد الوسع معناه نزيد فيه صف هنا خلوا تصفخه مشاوله يحبين سريتين هذا لا يجوز مطلق وما يكره أن يفعل قال ووجه الكراهة فيه أن ذلك يقطع الصفوف ومن شروط الصفوف أن تتصل ببعضها الصفوف من شروطها أن تتصل ببعضها مثلا الصف الأول إذا كان مقطوع إذا كان ماشي ماشي متم بقي فيه جيبلا يصبح بلاسة وحدة ولا ثلاثة ولا خوين والناس داروا الصف اللور فواحد ما بغي تقدمه هنا ما عرفتش علاش انه يصعبت يقول لا صلاة للصف الثاني حتى يتم الأول معنى هادو كامس رضيالون باطلة على قول النبي صلى الله عليه وسلم لكن هاد النسي دم شفوهاش هادك فيكون الاثم على من رأها اما من لم يرها صلاةه ان شاء الله علاش ما يتقدمش النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم الخطاء اعظم الخطوة يقول خطوة مزيئة لكن اعظم الخطوة خطوة يخطوها الرجل الى الصف الاول ليسد ثغرة به في الصلاة حديث صحيح البخاري ان اعظم الخطوة اعظم خطوة تديرها تقدر تديرها ولما تشوف واحد الفجوة في شي صف وتخطوه تقدم باش تصدك الفجوة باش تصدك الفجوة باش ما تبقاش علاش باش يكون الصف ديال الصلاة كل المرصوص يقولنا صلى الله عليه إن الله يضحك إلى صنفين من عباده صنف الأول المجاهدون في سبيل الله لما كيجهدوا يضحكوا الله إليهم وضحكوا الله إليهم معنى رضاه وعن صامعهم ويضحكوا الله تبارك وتعالى المصلين شيئنا يسوون الصفوف إذا كانوا كسوي الصفوف لما كيقوموا كي في كسوي الصفوف يضحكوا الله إليهم سبحانه وتعالى كأن واحد الحاديث يقول إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج هذا حديث لا يطح أي حديث في إن الله لا ينظر ان الرجل لا ينكيح إن هذا لا يطح منه مما ذكره أهل العلم بالحديث. ولكن وجاج الصف دليل عدم شرعيته قول النبي صلى الله عليه وسلم أقيم الصلاة فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة وكان أيضا يقول اقيموا صفوفكم كما امركم الله اقيموا كما امركم الله بحيث يحاول المصلون قدر الاستطاع أن يرسموا الصف كالبنيان المرصوص ان يرسموا الصف كالبنيان المرصوص لذلك كان الصحابه يضعون خيطا بين الجدارين لتستوي صفوفهم لتستوي صفوفهم فلو كان ذلك مما يعني ما ما ما ما لما فعلوا الصحابة ولما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فصار أن وصل الصفوف معنى الصرف إذا كان مقطوع الصف إذا كان مقطوع رأى في مشكل في إثار إلا أن يمتلئ المسجد في جماعة تأمل أو في جمعة فيجوز حينئذ للصف أن يكون بين السريتين فاللحظة هذه يجوز للصف أن يكون بين الساريتين إذ رفعت معاني الكراهة للضرورة والضرورة هنا قائمة ان نتجمع عمر وبقدك ذلك الفجوة ما فعل بعض, السل... بعض التابعين فصلى انس معهم ثم لما أتم قال إن النبي كان ينهى عن هذا أنس لم يقل لهم ذلك قول الصلاة وقال بعد الصلاة ليدل على أن انا رخص لهم في الضرورة رخص لهم في الضروره فإذا فاذا لم تكن ضروره هنا فيكره يقام الصف بين الساليتين كراهه شديده نحو بمشي الى صلاه بين الاساطين وقدام الامام وما يكره كراهه شديده ان يقف ان يقف الماموم امام الامام طبعا هنا <تصفيق> ما يمكنش يقف امام الامام لكن اذا طلع من أو او هل يجوز له أن يتقدم أمام الإمام؟ لا لا يجوز له أن يتقدم أمام الإمام على وجه الكراهة طبعا نحن نقل إلا إذا دعت إلى ذلك الضرورة إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة معينة أي الأمام الإمام قدامه مخصوم يكونوا الناس وقفين يأتمون به معناه يقتدون به يقتدون بحالة المسجد لما يعمر يدخلون الناس المقصورة بيش يدروا الصفت الممثل. هذا يكره كراهة شديدة ففي الضروره فيه نظر عند بعض فقها هل يجوز في الضر او لا يجوز هذا فيه نظر وكلام عميق والاولى ان شاء الله لا يفعل لاننا نعرف يقول ان ما جعل الامام ليؤتم به ولكي ليؤتم به الامام يجب ان يكون في المقدمات مطلقه ان يكون في المقدمه مطلقه نعم وقدام الامام جماعه بعد صلاه الظهر قال جماعة بعد صلاة بت... ما يكره أيضا أن تعاد الجماعة بعد الجماعة يعني إذا صلى الإمام الجماعة ثم جاء بعض الناس فأقاموا الجماعة جاءوا متأخرين قال الإمام مالك كره ذلك كراهة شديدة الإمام مالك كره ذلك كراهة شديدة لماذا؟ لما في ذلك من فتح باب للفرقات وقد يستغل ذلك بعض أصحاب الأهواء الذين يريدون أن يشقوا عن الجماعة ويرون أن الجماعة كلها مبتدعة وأن لهم رأي في الاعتقاد وأنهم يكفرون غيرهم وأنهم يبدعونهم وأنهم كذا ولا يرون صحة الصلاة لا خلص الإمام ولا مع الجماعة فماذا يفعلون؟ ينتظرون حتى يتمن الجماعة فيدخون على أسس أنهم يعني تأخروا فيقيمون جماعتهم ليوحدهم وكان ذلك كثير في زمن الإمام المالك لذلك سد هذا القضية سدا للذارعات لذارعات أي أحد حتى لا يفتح باب للفرقات وإنما جعل المسجد ليجتمع الناس لا ليتفرقوا وإن تفرقوا تفرقوا بحق تفرقوا بحق ليس بباطل فلذلك لا يجوز او لا يكره أن تقام الجماعة بعد الجماعة قال فإذا جاء الناس متأخرين صلوا أفذاذاً كل واحد يصلين بوحده إلا إذا كان المسجد أقيم على الطريق وجعل المسافرين هذا شمن إمام يكره فيه أن تتعدد في الجماعات هو المسجد الذي له إمام راطب ومؤذن أما إذا كان المسجد معدوش إمام راطب وجعل المسافرين وهذا لا, يعني لا ينظر أن المسافر يكون عنده هذا الفكر يعني يقدر يجي واحد دابا واحد بعد ساعة فأجد لهم أن يصلوا جماعات يعني جماعة خلف الجماعة ذلك جائز مطلقا أما إذا كان المسجد للحي وأهل الحي قالوا هنا يفكر كراهة مالك شديدة في أن تقام الجماعة بعد الجماعة درءا للفرائض ولكن إذا أجاز الإمام أجاز لهم أن يصلوا صح لا كراهة خلافا لما قاله الشيخ خليل في مختصره قال لا وكارهات الجماعة بعد ولو أذن الإمام وهذا إن شاء الله لا يصح مما قاله الإمام مالك وما عرف شأن الإمام الشيخ خليل ما ينجب هذا الشيء لا أعرفه شخص سهو في المسخيء وغير ذلك نعم. أيضا قال ويكره أن يتخذ إمام مجهول الحال أن لا يكون الإمام مجهول الحال معنى مجهول الحال ما عارفين أصل ذياله ما عارفين باشكون هو ما عارفين شمن جنس هو ما كذا قال هذا مجهول الحال فذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الصحابة ينهى الصحابته يعني إذا مشاش واحد من بلد ما يعرفوش النسم ما ينهاه أن يأموا أصحاب ذاك البلد وكان الصحابة لما تيمشي وتعرفوهم صحابة رسول الله وعندهم فضل تبغيوا يقدمهم تقولوا الله ليأمكم أحدكم شي واحد فيكم هو يأمن دائما هكذا ليأمهم من هو معلوم الحال عندهم أمشي واحد مجهول الحال وإن كان هذا فضل على وجهه أن يكون إلا أن يجمع الناس وعلى فضله وقلوا هذا سلمنا له لأنه معروف فالإمام لا يرتب إذا كان مجهول الحال إذا كان مجهول الحال واحد آآ آآ شرط الإمام ما عارف سميته ما عارف نبه ما عارف لكارد دياله ما عارف حالة مدنية دياله ما عارف يصلوا على مراسب العسلين تكتشفوا أنه يهودي وقد حصل وقد حصل حصل في الأندلس وحصل في المغرب وحصل في كذا آخر هذا ما شخص يدروا ديك الصلاة السبع عسلين صلاة يعودوها أعيدوا صلاتكم كما قال خليلكم آه كما قال خليلكم هذا اليهودي نعم إذن لكم ما قالوا لا يكون مجهول الحال مراسب مجهول او من أبنا أو من أبنا يسمى المأبون المأبون هو الذي متهم بالشر مطلق متهم بالشر مطلق وإلى المأبون عندنا <تصفيق> <تصفيق> المأبون هو الرجل الذي كان يؤتى من قبل الرجال ثم تهب هذا ما صالح للعبا والعباد الأغلف هو الذي لم يختن قال يكره أن يكون إماما حتى يدفع عنه قالت السوء هل يشترط في صحة إسلامها أن يختتم لا لا يشترط في صحة الإسلام وإن كان بعضهم أكد على هذا أكد على إلا أنه لا يشترط في صحة الإسلام الختان ولكن إذا كان الإمام غير مختون يعني أغلاق قال يكره أن يؤم الناس لمضمة أن يكون في الغلفة بعض نجاسة هذا هو ما يدفع به الكراه وإلا إذا صلى الله خلفه فصلاة صحيح إن شاء الله عبد خصيون بن زيناء وأيضا يكره أن يأم العبد الجماعة وبعضهم منع ذلك مطلقا والخصي هو العبد الذي انتزعت أنسياه انتزعت منه الخصيتين وكان المجرمين كديروها مخافة أن يأتي وقدم عندهم في الضر وكيف يديروا بشي ضمن أنه لا يزني بمرأتها أو ببنتها وكذا كانوا يخصنهم وكانوا يبعونه بثمن غالي وقسمه هذا خفي وهذا طبعا مما لا يجوز فعله مطلقا الان دبا كنت يفتوها غريبة تيقولوا دبا الناس السعودية والناس كذا عندهم الخدام الفلبين وخدام كذا كي يجيبوهم الدار الناس عود مشكلة الناس الشرق عادة. شوية عندهم شوية ريقلاج مخصر ما الخدام في فلبين وداره في الدار وتيقول دبا هذا الخدام هذا كي مش عند مراته وبش يتسخر لها مش عند بنته شخيدي يردابه قلهم شي فقيد يالهم قلهم <تصفيق> خلصوا يردع في مراتك وبنتك وكذا فيهم بش يقول لي من ردعه ماذا يدرون لنا يقول لي مرأة والبنت يمه بجوج يعني امو من ردعو ده امو من ردعو ده يعني ايش تخرب يقصفت ايضا خاصي من مدفع بعض التي ان يفعلوا ذلك ولكن خاصي ان شاء الله يكره أن يأم الناس ولكن إذا أماهم إن صلاتهم صحيحة ابن ابن زينة هذا معروف هذا إذا كان الرجل ابن زينة يقول هذا ابن زينة ولكن نبت نبت صالحان وما ذنبه إذا كان اببه إما اقترفوا هذه الجريمة هو ما ذنبه فقال إذا أما الناس صلاتهم صحيحة ولكن قالت السوء تكفر عليه تكفر عليه في يا تزل باش يحافظ ان شاء الله على نفسه نعم وجاز النين واعمى الكانو وجازت امامه العمين والعمين هو اللي لا يستطيع اتيان اهله صافي يعني مات ربينا خرجت عنا خصو غير القبر واعمى الكانو والاعمى ايضا جازت امامه الاعمى والالكان جازت امامته الالكان هو اللي عنده لا يستله معناه كتلوى شويه اللسان نعم والمجذم هو الذي به جذام أصابه مرض الجذام مرض الجذام تقريبا مثل مرض البهق تقريبا ولكن ليس فيه قروح هذا مرض الجذام ليست الجذام الذي يصيب العينين هذا إذا كان مجذم هذا إن شاء الله لبأت بإمقال جذت إمامته نعم ومجذم وجذع النين وأعماء كان مجذم خط وهذا الممكن وهكي قال جذام الخفيف إذا كان منتشر جدا لا قال وهذا الممكن نعم شرط الإمامة على قسمين شرط صحة وشرط كمان نعم شرط الصحة إن عدم بطرت الصلاة خلف ذلك الإمام معناه إذا كانت معدومة شرط الصحة إذا كانت معدومة في الإمام بطرت الصلاة خلفها وشرط الكمال يطالب الإمام بتحصيله فإن لم يكن صحة الصلاة إن لم يحصل هذه الشروط صحة صحية وأول شروط الصلاة أن يكون الإمام ذكرا في حديث جابر رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تؤمن امرأة رجلا وقال هذا الحديث فيه شيخون وتلميذه كلاهما ضاعفا وفي إسناد ابن ماجه عبد الله بن محمد العداوي وشيخه بن جدعان ضعيفان كما قال الحافظ بالتلخيص هذا حافظ ذهبي كتاب التلخيص ولعموم حديث لن يفلح قوم ولو أمر أمرهم امرأة وهذا عموم لعموم الحديث والدليل ولعموم هذا الحديث لأنه حديث عام في الإمام الصغرى وإمام الكبرى نعم. وهو أصح في الاستدال به من الأول لتبوته <تصفيق> والحديث ابن مسعود رضي الله عنه اخروهن من حيث اخرهن الله هذا في, في, الص... في اقامه في اقامه الصفوف قال يتقدم الكبار وتتاخر النساء ويتوسط الصبيان صبيان ولكن شنو الصبيان ماشي اللي ما غادي الدنيا لا اللي غيروا الدنيا تخلي حداك لكن من يضبط سهل يكون جدارا بينك وبين هؤلاء النسوا وان يق اذا عن... كان الشخص يقول النساء لا تنظرنا إلى الرجال من ضيق الأزر نعم. وأن يكون الإمام مكلفا وأن يكون الإمام مكلفا عقلا بالغا هذا شرط التكليف أن يكون الإمام مكلفا عقلا بالغا العقل يكون بال... بالأحوال والسنوات والبلوغ بالاحتلام والتكلف بإدرك هذين فلا تصح خلف مجنون أو سكران أو صبي غير بالغ نعم في اللون قبل أن يحرم, يحرم آآ آآ السكر الخمر شرب الخمر لم يحرم في الابتداء كانوا الصحابة أحيانا شربونا الخمر فإذا أبركوهم وقت الصلاة قاموا فصلوا وكان شي واحد من الصحابة قاموا فصل الله أقلب ذيك قل يعني قلبها كاملة فرتك فجاء هنا الصقر يا رسول عشنا قلنا شيئا حتى نزل قول الله تبارك وتعالى لتقربوا الصلاة وأنتم سكارحت تعالى ما تقول نعم بحديث رفع القلم عن ثلاث ولأن الصبي غير مكلف للصلاة على سبيل الوجوب فلا يصح أن يأم من وجبت عليه نعم. وجوز مالك رحمه الله إمامة الصبي في النافلة للفريضة في النافلة فقط وبعضهم يرى في ذلك أقوالا جواز إمامة الصبي في النافلة الراتبة هل يجوز لا يجوز كان بعضهم لا يجوزها إلى عجل امتداح تقول واش يزوج الصبي الصغير أن يصلي بالناس تروح كانوا يقدمون في العصر الأواخر فقط شجاعا لهم وقوله آت بالأركان أي, أي, أي أن يكون قادرا على آذائها والإتيان بأركانها من القيام والركوع والسجود وإلا فلا يصح سمام القادر على ذلك بالعاجل عنها وأن يكون عالما بأحكام الصلاة التي لا تصح إلا بها من فقه وقراءة وذلك لحديث أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم يا القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما وفي رواية سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تقومته إلا باذنه نعم اي لا يؤمر رجل في بيته كما لا يؤمر رجل في بيته إلا باذنه الا باذني وضع الفقهاء عندهم لا يؤمر الرجل في بيته ولو باذنه طبعا وهذا لا يؤمر لا يؤمر رجل في بيته إلا باذني ماشي واحد يا رب علش واحد واخا يكون فقيه ورد يعني عرض عليك كل شيءتي وجاء وقت الصلاه ونوضتي قلتي وقيم الصلاه هذه وقاحه ماشي مزيان قال له هو كتعرف ولكن لا تؤموا في بيتي حتى يذن لك فاذا لم يؤذن لك وامك وقت وق لم, لم تتوفر فيه الشروط يعني قراءه ماشي هي هذوك لا تصلي خلفه فاذا سلم وخرجت اعيدي الصلاه لوحدك أمانا من الفتنه والتشويش ان شاء الله تتدجرحها ان شاء الله نعم ان هذا في بيته لا يؤمر رجل في بيته ولا في سلطانه ولا في سلطانه مطلقا قال مالك رحمه الله تعالى والشافعي قال مالك والشافعي الله تعالى يا ام القوم افقه لا أقرأهم هذه فقه هذه القضيه يا ام القوم افقههم لا أقرأهم إذا كانوا هذا الفقيه عنده قراءه معناه عنده عنده ضوابط القراءه قال أقراؤهم معنى ربما شيء واحد عنده ثلاثة أو أرطة قراءات معنى أكثر من يخر وهذا عنده قراءة وحدة لكن قراءة سليمة فإذا كان هذا أفقه من هذا وخيكون هذا أقرأ يتقدم الأفقه ولكن ما قال يأم, يأم الناس أقراؤهم لكتاب الله أقراؤهم له في جزء حاجات أضبطهم أضبطهم للقراءة معنى تعرف في وعنده أداء وأحفظه فإذا كانوا بجوج شفاض وبجوج استوى قراءتهم وحفظه يعني حفظه قد قد وقراءتهم قد قد يمظروا يقدم الرجل من يرى فيه الفقه الزائد فإن استووا في القراءة والحفظ والفقه يقدم أكبرهم سنا أو أقدمهم جراتا أو من الإسلام بنسبة لعادة الصحابة أو إلى غير ذلك يعني الفضل وكان بعض, بعض الصحابة كانوا كل واحد كيقول تقدم تيقول فانك افقه مني تقول لا انت افقه مني يقول لا انت أفضل مني وانت ولا يحكم بينهما إلا خوف فوات وقت الصلاه هذه شوف تيقول كل واحد يصلي بوحده فلما كيخافوا انهم يفوتهم الجامعه يتقدم أحدهم طوعا قال من يتصدق على هذا منك نعم قال ابن مرسط والحافظ هذا ابن رشد ابن رشد الحافيد نعم قال ابن رشد والحافظ ولا يقفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفا بما يتعين من معرفته من أحوال الصلاة فأما إذا كان جاهلا بذلك فلا يقدم اتفاقا لا يقدم اتفاقا لأنه قتلكم إذا وقع له شيئا حاجة ما عظم يدير ما عظم يدير ماذا هذا وقعت له قدموهم صلاة وما عرف ما يدير ومسكين كي يترعي صلى ولما سجدون هربوا خلاهم سجدون أنا خاف نعم. والسبب في ذلك أن أهل ذلك العصر كانوا يعرفون معاني القرآن لكونهم من أهل اللسان فالأقرأ منهم بل قارئ كان أفقه في الدين من كثير من الفقهاء الذين جاءوا بعدهم وقوله وغير ذي فسق من القراء من اشتهر بالفقه وهو اقرأ الناس ولم يشتهر في القراءة الاشتهر في فقه وهناك من, من هو اثقه من غيره ولم يشتهر مثل الليث بن سعد تقيل انه يفاوت مالك في الفقه يفاوته في الفقه انما اظهر الله مالكا لسر فيه وإلى الليث بن سعد كان بحر من الفقه حول الله تبارك وتعالى وهناك من من هو كان أقرأ أهل زمانه ولن يعرف القراءات عرث بالنحو وكذا بحل سيدنا بن عاشر سيدنا بن عاشر عرف بالفقه ولن يعرف بالقراءة وإلا هو كان من جهابدة القراء في زمانه بن عاشر عنده مؤلفات في القراءة قراءات يعني شرحها وإلفوا وكتب في رسم القرآن عنده ما تسمده ذيل الضبط ذيل الضبط استدركه على منظومة الإمام الخرز اللي هي في رسم القرآن استدركها, استدركها في في نظم قضية القضية دير الضبط كيفاش نضبطه القرآن لأنها مستجدة وعنده أيضا الإمام الصنهاجي, الإمام الصنهاجي هو شكون ابن أجروم صاحب المقدمة الأجرومية نحن يعرفه نحويا وهو أقارئ أكثر منه نحوي وثاقه أكثر من نحوي وقارئ أكثر من ثاقه عنده مثلا منظمة اسمها نظم البارع في أصل مقرأ الإمام ناسع وهي من أجود ما ألف في, في مقراء إمام ناسع يعني هناك من القراء الذين بلغوا الزروة في القراءة لكن اشتهروا بالفقه لأن هذه القراءة دعتهم إلى التماهر في الفقه فعرفوا بالفقه فمن عرف بالفقه عرف أصلا بالقراءات إن شاء الله نعم ألا يكون الإمام فاسقا مجروح العدالة وسواء كان الفسق فسق اعتقاد كأهل الأهواء من القدرية والشيعة الضالة ونحوهما أو فسق جارحة كحربه الدخان أو الخمر أو يحلق لحيته كما يفعله كثير من مخنة الرجال في زماننا لغير ضرورة أو النظر إلى المحرمات أو غير ذلك من فسق الجوارح وذلك لحديث جابر رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تأمن امرأة رجلا ولا يأم أعرابي مهاجرا ولا يأم فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وصوته هذا فيه نظر عندي أنا إن شاء الله صحيح. نعم هذا عندي فيه نظر <تصفيق> أن يقهره بسلطان أو كذا هذا فيه نظر لا أظن أن من الفقه أن يقال هذا لأنه لا يقهر أحدا أحدا في الإمامات نعم. إلا أنه يفرق بينما إذا كان الإمام الفاسق سلطانا أو غيره فإن كان ذا سلطان صلى وراءه خوف بطشه وجور سلطانه لا. هذا هو القول الذي أرى فيه قال فإذا كان صاحب الفسق ذا سلطان صلى خلفه خوف جوره واستدل بصحبي الذي صلى خلفه الحجاج الحجاج لم يكن فاسقا لم يكن فاسقا فسقة اعتقاد ولا فسقة جارحة لم يكن أبدا كذلك وإنما الشيعة زادوا في شوية في التاريخ دياله الحزاج كان تقيا مؤمنا بالله تبارك وتعالى لم يترك صلاة كان يصوب ويصل في المسجد ويكفى أنه كان يأمنا وكان خطيبا ناجحا ولكن زاغ فيه بعض الظلم أن مكن لدولة بان مروان ف... ف... ف... ف... فكان ظلمه على الناس في غير ما يعتقدون ولم يلزمهم بالكفر ولم يلزمهم بشرب الخمر ما كان الحجاج يشرب خمرا بل كان يجرمها وكان يمشط الشوارع مستن على أهل الأهواء حتى قصته التي وجد فيها بعض الشباب وقال ما تفعلون هنا وكان يعني ما يسمى حضر التجوال لأن كانوا الناس ما يفسقون إلى غير ذلك في الشوارع ألا أهل العراق لقلهم يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفق إني رأيت رؤوسا قد أين عاد إلى غير ذلك فكان حضر عليهم حضر تجول ثلاث شبان فقال لي لي لي لي لي لي لي. لضابط الشرطة انظر في أمر هؤلاء انظر في أمر هؤلاء فليحاكمه كان حكمته أن يضرب العنق لأنه خلف أمر الإمام على رأيه الحجاج وعلى عهدة ما نقله إلى التاريخ فقال الحجاج لأحدهم من أنت؟ قال أنا ابن من الرقاب له أمن أنا ابن من الرقاب له تتمت للبيت نسيته وقال الآخر أنا ابن من وسعت مائدته الأناس فمنهم تكرمة الأمير والناس وقال بعضهم أنا ابن طاهر طهرى. أنا ابن طاهر طهر في الأركان مكرمة على غير عواجي فنقلوا إلى الحجاج قالوا هذا شكرا قال في الأول لعله يكون ابن وزير والآخر لعله يكون ابن أمير والثاني يكون لعله يكون واحد من, من كبار الشرطة قال أنا ابن من بانت الرقاب فقال لا تقتلوه <تصفيق> ضعوهم في الحفز حتى نفتش في أمرهم فبحثوا فوجدوا الذي قال أنا ابن من الرقاب له أن أباه حلاق فعلا حلاق المقص من فوق معاشر يدير والثاني المقل ما إذا دي الوسعة قال ابن فوال كي يبع الفو طيب في الشارع والثالث المقل قال هذا ابن زبال يعني يجمع زبال فقال والله فصاحة لسانيهم أنقذتهم ثم أنشأ قائلا كن ابن من شئت واكتسب أدب يغنيك محموده عن النسب فإن الفتى من يقولها أنذا وليس الفتى من يقول كان أبي من أعجب ما, ما قال الحجاج قال ابن من شئت واكتسب أدب يغنيك محموده عن النسب فإن الفتى الحق من يقولها أنذا وليس الفتى الذي يحتمي بأم يقول كان أبي ونبى شريف ولبك العالم ونبى كذا وانت اشت قدمت ولبك العالم انت لتخطي اسمية دي ديك العلم قال لبك العالم وهو فاسق اغر وادع رعي حرمة ابيك هذا الافضل قال لي قلني ابن من شئت واكتسب ادب يغنيك محموده عن النسب فان الفتى من يقولها انا ذا وليس الفتى من يقولك انا ابي اذا الحجاج لن يكن فاسقا في سقاعتقاد ولا في سقا جارحة مما يعارض الشرع إلا فيما بطش فيه الحكم باش نطرقه ما بين القاضية مش قوله الحجاج صلى الله خلفه صابعا نحن تصوره بالحجاج أنه واحد كيسكا لا, لا لا لا ما كان يشرب الخمر ولا يترك الصلاة باش تعرفه إقامة الحجاج لم يكن كافرا كان مؤمنا وكان فيه تقوى الأداء كان فيه تقوى الأحتلام ظلم الرجل قلامة نظرم فيه قلامة الضفر لكن أخذت حمية السلطة أن يقيم الدولة لبن مروان فكان كهاما لفرعون وكفلا لفلانة معرفة نعم. روى البخاري في صحيحه أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج هذا ابن عمر فقيه الصحابة فقيه الصحابة اسم فقيه الصحابة ابن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه وكان بلغ منه الزهد والوارع أن سيدنا عثمان حينما ولي أمر المؤمنين لم يجد أفقها منه فجعله قاضي القضاة يعني على رأس القضاة وقال لي فين هو سيدنا, سيدنا علي سيدنا علي كان على الصغور ما لم يكن هناك بطل مثل سيدنا علي كان عنده سيف ذو الفقر لا يحمله إلا علي ويتأي يقول لماذا قدام عبد ابن عمر وآخر علي لا علي كان على جبهاته ألي أسد الله تبارك لكن سيدنا عبدالله ابن عمر فقيه الصحابة الزاهد بالورع سيدنا عثمان قال له سألك قضاء المسلمين فقال له سيدنا عبدالله ابن عمر بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقال القضاء ثلاثة قاضي اجتهد فأصاب أو أخطأ لا. قاض علم فقضى بخلاف ما علم فهو في النار وقاض جهل فقضى بما جهل فهو في النار وقاض اجتهد فأصاب أو أخطأ فهو كفاف لا أجر ولا وزر معنى قال في أحسن أحوال ما عنده لحة نالة سيئة ثم قال له أستعفيك يا أمر المملك فلما كان أبوه سن عمر على فراش الموت لما طنعه المجوسي أبو لؤلؤه مجوسي أبو لؤلؤه قبره الآن في إيران قبره مرصع بالجواهر ويزار مثل قبر الأولياء من قبل الشيعة يحتفلون بمقتل عمر ويزورون هذا القبر قبر المجوسي ويتبركون به ويتمسحون به ويقولون ذلك على الشاشات الآن يعني ما بقت عندهم تقية هذا قبر المجوسي أبو لؤلؤ الذي طعن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه في المطوعين قال انظروا من قتلني قال المجوسي أبو لؤلؤ قال الحمد لله الذي جعل قتل على رياضي غير مسلم فكيف أقيف خصما خصما لمسلم أمام رب الأرضاه كيف واحد مسلم يشد أنا أقيف خصم خصمه أمام الله راح الزائد فقال له استخلف استخلف قال لنا شي اسمه قل ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني وان اترك فقد ترك من هو خيرا مني ومنه بما ان نفسه استترك ولم يستخلف وسيدنا ابو بكر استخلف عمر فراتنا عمر رشح لهم سته من في فقهاء الصحابه فجاء عبد الله من عمر يقول أقسم عليك يا أبتي ألا تضعني ضمن الستة أقسم عليك ألا تضعني ضمن الستة ما بغاش يكون عمر. يقول أقسم عليك يا أبتي ألا. وهو يعلم أن اسمه ستضر عليه الدائرة لماذا؟ لأنه من أفقه الصحابة وضروري أن من استشارهم عمر أن يشير عليه بوضع سبنا عبد الله بن عمر ضمن هذه الدائرة فأهم عمر أن يزيله فألح عليه عثمان لح عليه عثمان قال يعني لن ترشدنا هذه اللائحة حتى يكون على رأسها عبد الله, أي عبد الله بن فجاءت حفصة أخت عبد الله تقول له يا أبتاه ارحم ابنك ارحم ابنك كما قالت عائش رضي الله تعالى عن عرضا لرسول الله تقول يا رسول الله ارحم أبا بكر راح يعني لا لا لا تخلفوا عليكم دائما كانت عائش مش ما يقولوش عائشة راه على وقعة الجمل تقول يا رسول الله ارحم أبي ارحم ابي بكر يعني لا تخلفوا على الصلاه لمعرفة ان من يخلف عن الصلاه ورضيه النبي صلى الله عليه وسلم لامامه المسلمين سوف يرضاه لامامه الصلاه فيرضاه للامامه الأمر للامامه المسلمين نفس عصم لما سمع عمر يصلي بالناس نجشي واحد قل يصلي بالناس فظن سن عمر أنه أذن له من قبير رسول الله ونفس عصم كان مريضا لا يستطيع لا على الحراك ولا على القيام وكان صوت عمر قويا يعني يسمع بعيد فتحمل نفس عصم على نفسه وخرج والناس يصلون ثم أشار بيده وقال يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر يا أبا الله مؤمنون قال عمر فأواددت لو أن الأرض تشق ف وتقدم ابو بكر ثم جلت النبي صلى الله عليه وسلم امام بكر فاتم ابو بكر الله واتم المسلمون بامامه ابي بكر فكانت اشاره الى ان النبي صلى الله عليه وسلم رضي ابي بكر ان يكون بعدها. كان نعم الخليفه وسيدنا عمر كان نعم الخليفه سيدنا عثمان كان نعم الخليفه وسيدنا علي كان نعم الخليفه وسيدنا الحسن كان نعمة الخليفة ثم جاء بعدها ذلك الملك العبود قال نبس الحلم الخلافة بعد ثلاثون ثلاثون سنة تسعة وعشرين سنة وستة أشهر خلافة الخلافة الأربعة فلما مات سنة علي تقول الخلافة سنة الحسن فتقول الخلافة ستة أشهر ثم نزل عن الحكم قال نبس الحلم وهو ينظر إلحسن وهو صغير قال هذا سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين أقول قولي هذا وأستغفر الله هذا لكم ورسائر أممين يتجح أن يكون أعزل ما لم يكشى عليه يكشى عليه العناس واذا خافوا أن هذا نفس الشخص يزوجون يشبشي واحد يعطيه يزوجنا هذا هو أنا. الله أكبر الله أكبر, أكبر أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الخلاة قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله, الله, الله, الله اكبر, <تصفيق> الله أكبر. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين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 ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم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 وَماَا لِظَّالِ مَِ مِنَ صَ رَبَّنائن سَمِعن مَُادِي يونَاد لِلمَان أَنا مِنُوا بِرَبِّكُمْ أَن مِنُوا بِرَبِّكُم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع البرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أتقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروى أعمالهم فمن يعمل مثقال درة خيرا يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ الله أكبر